بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وما زلنا مع تفسير سورة النساء قال رحمه الله يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم أي تيقظوا لعدوكم والحذر والحذر واحد وهو الاحتراز فانفروا فاخرجوا ثبات قال سرايا متفرقين أو انثروا جميعا كلكم مع نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصل النفر الانزعاج من الشيء أو إلى الشيء وهذا بحسب التعدية نفر من كذا أو نفر إلى كذا وإن منكم لمن لا يبطئن واللام فيه لا يبطئن لام القسم والتبطئة التأخر عن الأمر والخطاب لحشّار النبي صلى الله عليه وسلم المعنى وإن منكم أي عبد الله ابن أبي وأصحابه لا تأخرنا عن الغزو تثاقلا قرأ أبو جعفر لا يبطئ بفتح الياء بغير همز والبقون بالهمز فإن أصابتكم مصيبة قال قتل أو هزيمة قال قد أنعم الله علي بالقعود إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا فيصيب لما أصابهم ولئن أصابكم فضل من الله سلامة وغريمة لا يقول أن هذا المنافق وفيه تقديم وتأخير كأن لم تكن بينكم وبينه مودة هذا الكلام متصل بما يعني يذكره في التقديم والتأخير وفيه تقديم وتأخير كأن لم تكن بينكم وبينه مودة متصل بقوله فإن أصابتكم مصيبة تقديره فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة أي معرفة قرى ابن كثير وحفص ورويس تكن بالتاء والباقونة بالياء ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن يا ليتني كنت معهم في تلك الغزاء فأفوز فوزا عظيمة أخذ نصيبا وافرا من الغنيمة فأفوز نصب على جواب التمني فالسببية في, في سياق التمني فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومعناه آمن أيها المنافقون وجاهدوا في سبيل الله وقيل نزلت في المؤمنين فيكون معناه فليقاتل في سبيل الله الذين يختارون الأخرى على الدنيا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يستشهد أو يغلب يظفر بعدوه فسوف نؤتيه أجرا عظيما في كلا الحالتين قرب عمرو عمر والكسائي وخلاد يغلب فسوف وتعجب فعجب وشبهه حيث وقع بإضغام البائي في ألفاء والبقول بالإظهار وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله في طاعة الله استفهام توبيخ على ترك الجهاد والمستضعفين أي وفي سبيل المستضعفين معطوف على رضي الجلالة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين أي وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين بمكة صدهم المشكون عن الهجرة وآذوهم يقولون داعين ربنا أخرجنا من هذه القرية هي مكة الظالم أي التي ظلمة أهلها بكفرهم وصدهم المسلمين عن الهجرة واجعل لنا من لدنك وليا أي رزقنا من يتولى أمرنا واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصرنا على أعدائنا فاستجاب الله دعاءهم فلما فتحت مكة ولا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عتاب ابن أسيد فكان ينصف المظلومين من الظالمين أسيد بالفتحة هنا ضبطوا بالضمة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله أي طاعته والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الشيطان والأصنام فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان جنوده وهم الكفار إن كيد الشيطان مكره كان ضعيفا واهنا لا يثبت للحق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن القتال نزلت في جماعة من الصحابة كانوا يلقون من المشكين بمكة أذن كثيرا قبل الهجرة. فقالوا يا رسول الله إئذ لنا في قتالهم فإنهم قد آذونا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم فإن لم أمر أو فإن لم امر بقتالهم. واقيم الصلاة واتوا الزكاة. فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشكين شق ذلك على بعضهم. قال الله تعالى فلما كتب أي فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يعني مشرك مكة كخشيات الله أي كخشيتهم من الله أو أشد أكبر خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الجهاد لولا أي هل أخرتنا إلى أجل قريب إلى أن من نستنصر به قل يا محمد صلى الله عليه وسلم متاع الدنيا أي منفعتها والاستمتاع بها قليل سريع التقضي والآخرة أي ثواب الآخرة خير لمن اتقى الشركة ولا تظلمون فتيلة هو ما في شق النواة طولا وتقدم تفسيره المعنى لا يقع نقص في شيء من الحسنات ثم قرى ابن كثير أبو جعفر وحمزة الكسائي وخلف وروح يظلمون بالغيب والباقون بالخطاب أينما تكونوا يدرككم أي ينزل بكم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أي ينزل بكم الموت نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فرد الله عليهم وأخبر أن الحذر لا ينجي من القدر ولو كنتم في بروج حصول مشيدة مرتفعة وإن تصبهم أي المنافقين ومن جرى مجراهم حسنة خصب وظفر يوم بدر هنا يجمع بين السيل الحسن والسيان والخصب أو الجذب أو ما يتعلق بما وقع في القتال قال وإن تصبهم أي المنافقين ومن جرى مجراهم حسنة خصب وظفر يوم بدر يقول هذه من عند الله لنا وإن تصبهم سيئة قال جذب وهزيمة يوم أحد يقول هذه من عندك يا محمد أي بسبب شؤمك وقالت تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم كل الحسنة والسيئة من عند الله بقضائه وقدره ثم عيرهم بالجهل فقال فما لهؤلاء القوم يعني المنافقين لا يكادون يفقهون حديثا والفقه لغة الفهم وقف أبو عمر الكسائي بخلاف عنه على الآلف دون اللام من قوله فما لهؤلاء وما لهذا كتاف في سورة الكاف وما لهذا الرسول في الفرقان فما للذين في سألة ووقف الباقونة فمال على اللام اتباعا للخط بخلافا عن الكسائي قال ابن عطية ومنعه قوم جملة لأنها حرف جر فهي بعض المجرور وهذا كله بحسب ضرورة وهذا كله بحسب ضرورة أو انقطاع نفس بحسب ضرورة أو انقطاع نفس وأما أن يختار أحد الوقف في ما ذكرناه ابتداء فلا انتهى أي كلامه ما أصابك من حسنة فمن الله يقول ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره فقال ما أصابك يا إنسان من حسنة من خير ونعمه فمن الله تفضلا وما أصابك من سيئة بلية فمن نفسك أي بذنبك في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وتعلق القدرية بظاهر هذه الآية فقالوا نفس الله عز وجل السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبد ولا متعلق لهم فيه بدليل قوله تعالى قل كل من عند الله غير أن الحسنة إحسان وامتحان والسيئة مجازات وانتقام عن عائشة رضي الله عنها قالت ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها العبد وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر وارسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس رسولة قال حال مؤكدة أي رساله رسالة وكفى بالله شهيدا على رسالتك وصدقك ما يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله كان صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن أحبني فقد أحب الله فقال بعض اليهود ما يريد محمد إلا أن يتخذ ربا فنزلت الآية من يوصع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى أعرض عن طاعته فما أرسلناك عليهم حفيظة أي حافظا ورقيبا بل كل أمورهم إلى الله هو هنا ضبطها بل كل أمورهم وكتب بل كل أمورهم إلى الله قيل نسخ هذا بآية السيف باعتبار ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة وما يقال في معنى هذا ويقولون طاعة يعني المنافقين يظهرون أنهم يطيعونك فإذا برزوا خرجوا من عندك بيتة أي دبر ليلا طائفة منهم قراب عمر وحمزة بيت الطائفة بسكون التائي وإغامها في الطاء والباقون بإظهار التاء مفتوحة المعنى جماعة المنافقين تظهر في حضورك خلاف ما تضمر وتقول في غيبتك قولا غير الذي تقول في مجلسك هنا فعل تقول الضمير في فعل تقول عائد على ماذا او ما تقديره على ما يذكره المفسر هنا المنافقون جماعة المنافقين. طيب ممكن تبقى غير الذي تقول أنت؟ هو ممكن في التفسير وإن كان هو العبارة أقرب هنا إيه؟ قلوا في غيبتك قولا غير الذي تقول هي في مجلسك وهذا وجه آخر في ضمنا من باي منهم غير الذي تقول أنت أو غير الذي غير الذي تقول هي والله يكتب قال يثبت في صحائفهم للمجازات ما يبيتون يزور وكلاهما قول في التفسير مش مجرد إرادة احتمالات. والله يكتب قال يثبت في صحائفهم للمجازات ما يبيتون يزورون فاعرض عنهم لا تعاقبهم وتوكل على الله أي اتخذه وكيلا فهو كافيك وكفى بالله وكيلا ناصرا أفلا يتدبرون القرآن يتأملون القرآن أي لو اعتبروا القرآن لتيقنوا أنه من عند الله لعدم تناقضه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا تناقضا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به يقول ونزل في من كان يفشي ما يسمع ليضعف قلوب المؤمنين وإذا جاءهم يعني المنافقين أمر من الأمن من الفتح والغنيمة أو الخوف القتل والهزيمة أذعوا به أفشوه ولو ردوه أي الخبر اللي هو الأمر من الأمن أو الخوف ولو ردوه أي الخبر إلى الرسول أي لو لم يحدث به حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به وإلى اولي الأمر منهم أصحاب الرأي من الصحابة لعلمه الذين يستنبطونه منهم يستخرجونه وهم العلماء أي لو ردوا ما يسمعون من الخبر إلى هؤلاء لعلموا ما يفشى فيفشى وما يكتم فيكتم ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بالقرآن لاتبعتم الشيطان اي لضللتم باتباعه إلا قليلا منكم والمراد الذين اهتدوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن نفيل وورقته بن نوفل أو إلا اتباعا قليلا. هنا يذكر وجهين يعني إلا قليلا منكم هذا مستثنى من المخاطبين او والمراد بالمخاطبين الناس على ماذا كرّوا بعد ذلك في الاستثناء أو أن قليلا مستثنى من الاتباع إلا اتباعا قليلا. وما يذكرونه في يعني ما يذكرونه من ذكر حنفاء كورقة وزيد بن عمر النفايل ونحوهما في تفسير هذه الآية لأن الآية ولو فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان هذا في كل في هذا في كل الناس فضل الله عليكم بالإسلام والقرآني لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كأن هناك قليل بغير نزول القرآن لم يتبعوا الشيطان فقالوا في هذا الحنفاء فذلك أحيان يمثلون هنا بذكر إيه زيد بن عمرو بن نوفا وورقة بن نوفا طبعا الوجه الآخر هو أو إلا, اتباعاً إلا اتباعا قليلا طول الإعراب هيكون مختلف بين الاثنين الوجه الآخر إلا اتباعا قليلا يعني لا يحتاج فيه أن يقال أن يذكر فيه الحنفاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد طعم مش, مش مسلم يعني في كلام هنا في التاريخ يعني فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فأنزل الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي قاتل المشكين وانصر المستضعفين بمكة ولو وحدك فإنك موعود بالنصر وحرض المؤمنين حثهم على الجهاد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين راكبا فكفاهم الله القتال فقال جل ذكره عسى الله أي لعل الله أي كف بأس صولة وحرب الذين كفروا وقد كفى بتخلف أبي سفيان عن الخروج إلى بدر الصغرى تلك السنة والله أشد بأسا صولة وأعظم سلطانا من قريش وأشد تنكيلة قال عقوبة وهو تقريع وتنديد لمن لم, يتبع. لمن لم يتبع من يشفع شفاعة حسنة هي الإصلاح بين الناس يكن له نصيب منها وهو ثواب الشفاعة ومن يشفع شفاعة سيئة هي المشي بالنميمة بين الناس يكن له كفل منها أي نصيب من وزرها والكفل الضعف من الشيء واشتقاقه من الكفل لمشقة الركوب عليه اللي هو الكفل اللي بيوضع على إيه اللي بيوضع على الدب ويركب عليه شيء من الأشياء زي, <تصفيق> زي السرج الذي يوضع ونحوه قال واشتقاقه من الكفل لمشقة الركوب عليه وكان الله على كل شيء بمقيته مجازية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إذا قال السلام عليكم فقل وعليكم السلام ورحمة الله وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل, فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد مثلها قال ابن عباس رضي الله عنهما انتهى السلام إلى البركة أو ردوها أي ردوا مثلها إن الله كان على كل شيء حسيب محاسبا على السلام وغيره قال والسلام سنة على الكفاية مرغب فيها وإذا سلم واحد من الجماعة أجزائهم بالاتساق والرد فرض على الكفاية عند الثلاثة وذهب أبو حنيفة إلى أن رد السلام من الفروض المتعينة قال والسلام خلاف الرد لأن الابتداء به تطوع ورده فريضة فإذا رد واحد من جماعة سقط عن الباقين باتفاقهم هذا يفهم منه ما معنى كلام أو مذهب أبي حنيفة في من ينفروض متعينة بإتمام العبارة إلى آخرها قال ويحرم بداءة أهل الذمة بالسلام عند مالك والشفعي وعند أبي حنيفة يكره لما فيه من تعظيمهم فإن سلم على ذمي جاهلا أو ناسيا ثم علم فمذهب مالك لا يستقيله واختار ابن عطية المالكي أن يستقيله سلامه ومذهب الشافعي يستقبل حيطلب منه السلام رد علي سلامي ومذهب الشافعي يقول استرجعت سلامي تحقيرا له ومذهب أحمد يسن قوله رد علي سلامي وإذا سلم ذمي على مسلم فعند أحمد وبي حنيفة يقول في الرد وعليكم وعند الشافعي يقول وعليك وعند مالك يقول عليك بغير واو واخترى بعض أصحابه السلام بكسر السين يعني بيع الحجارة الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم اللام في لا يجمعنكم لام القسم تقديره والله الله والله لا يحشرنكم إلى يوم القيامة أي القيام من القبور إلى الحساب لا ريب فيه لا شك في ذلك اليوم ومن أصدق من الله حدا أي لا حديث أصدق من حديث الله لأنه سبحانه منزه عن الكذب قرى حمزة والكسائي وخلف ورويس بخلاف عنه أصدق بال... يقصد إشمام الصاد أصدق أصدقوا يصدفون وتصديق وتصديق فصدع بإشمام الصاد أزاي حيث وقع والباقون بالصاد الخالصة ونزل فيمن أسلم ثم ندم ثم ارتد فما لكم يا معشر المؤمنين في المنافقين فئتين أي اختلفتم فافترقتم فرقتين ولم تقطعوا جميعا بكفرهم والله أركسهم نكسهم وردهم إلى الكفر وأصل الركس رد الشيء مقلوبا بما كسبوا بسبب كسبهم وارتدادهم عن الإسلام نلاحظ هنا على أن التفسير الذي ذكر في الآية المنافقون هنا فسرهم بمن أسلم ثم ارتد أتريدون أن تهدوا من أضل الله أتطلبون هداية من أضل الله وما يضل الله عن الهدى فلن تجد له سبيلا طريقا إلى الحق ودوا تمنوا يعني أولئك الذين رجعوا عن الدين لو تكفرون كما كفروا فتكونون عطف على تكفرون سواء أي مستوين أنتم وهم في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء وإن أظهروا الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة لله ورسوله لا لأغراض الدنيا فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان والهجرة فخذوهم أسارا ومنه يقال للأسير اخيذ وقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل والحرم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أي لا تقبلوا منهم ولاية ونصرا ثم استثنى من القتل لا من الموالاة فقال إلا الذين يصلون فهذا مستثنى من الأخذ والقتل لا من الموالاة إلا فإنهم لا يوالونهم أيضا فقال إلا الذين يصلون ينتسبون ويلتجئون بالحلف إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد يقول وهم قيل قوم هلال بن عوامر الأسلمي كان قد وادعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى مكة ألا يعينه ولا يعين عليه ومن وصل إلى هلال من قومه وغيرهم فله من الجوار مثل ما لهلال أو جاءوكم أن يتصلون بقوم جاءوكم حصرت ضاقت صدورهم قرأ ابن كثير عاصم وأبو جعفر وقالون وارش وهشام حصرت صدورهم بإظهار التاء عند الصاد والباقون بالإضغام وقرأ يعقوب حصيرة بالفتح والتنوين أي ضيقة صدورهم ما إعراب صدورهم في قراءة الجمهور حصرت حصرت صدورهم ما وما إعراب صدورهم في قراءة صدورهم حصيرة صدورهم وجاءكم حصيرة صدورهم لا لا مش مضافئ ما ينفعش اولا المضافئ يبقى منون ولا ينفع المضافئ ليه يبقى مرفوع ازاي حصرة صدورهم مرفوع فاعل أيضا, فاعل ايضا صدورهم فاعل في قراءة حصيرة صدورهم فاعل فاعل ليه اسم الفاعل صدورهم فاعل في الحالين أو جاءوكم حصرت صدورهم اي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم اي ضاقت قلوبهم عن قتالكم وقتال قومهم وهم الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم تلخيصه: إن لم يأتوا بالإسلام كما ينبغي فاقتلوهم واجتنبوهم إلا المتصفين بهذه الصفات فاتركوهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم لا قال لحكم يعلمها فلا قاتلوكم مع قومهم ولم يقفوا عنكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ولم يتعرضوا لكم وَأَلْقَوْا إليكم السلمة الصلحة والانقياد فما جعل الله لكم عليهم سبيلا طريقا بِالْقَتْلِ ونزل في أسد وغطفان الضبط المذكور هنا وَنَزَلَ في أسد وغطفان ومن جرى مجراهم حيث أظهروا الإيمان وهم غير مؤمنين فلما رجعوا إلى قومهم كفروا آخرين يريدون أن يأمنوكم بقولهم لكم آمنا ويأمنوا قومهم بكفرهم عند عودهم إليهم كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الكفر وإلى قتالكم أركسوا فيها عادوا إلى الشرك فإن لم يعتزلوكم حتى يسيروا إلى مكة ويلقوا إليكم السلام أي الصلحة ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم قالا تمكنتم من قتلهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينة حجة ظاهرة بالقتل ونزل في عياش بن أبي رابعة أخي أبي جهل من الأم لما لقيا حارثة ابن زيد في طريق وكان قد أسلم ولم يشعر به عياش فقتله لم يشعر أنه قد أسلم فقتله وما كان لمؤمن أي ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ قال استثناء منقطع معناه لكن إن وقع خطأ فتحرير رقبه لكن إن وقع خطأ هنا يعني لكن إن وقع خطأ فتحرير رقبة قال والخطأ ما لم يتعمد الإنسان ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير أي فالواجب على القاتل عتق رقبة مؤمنة كثارة باتفاق الأئمة إذا كان المقتول حرا مسلما فإن كان المقتول ذميا أو عبدا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تجب الكثارة في قتله كوجوبها في حق الحر المسلم وقال مالك لا تجب بقتل عبد ولا كافر فإن كان القتل عمدا فقال الشافعي تجب الكفارة وقال الثلاثة لا تجب وإذا قتل الكافر مسلما خطا فقال الشافعي وأحمد تجب عليه الكفارة وقال أبو حنيفه ومالك لا كفاره عليه ودية هي المال المؤدى إلى مجنين عليه أوليه أو بساب جناية مسلمة مؤدات إلى أهله إلى ورثة القتيل بدل النفس والرقبة في مالي القاتل والدية على عاقلته فإن لم يكن له ورثة فلبيتي المال إلا أن يصدقوا يعفو ويتركوا الدية فإن كان المقتول من قوم عدو لكم أي حرب للمسلمين لا عهد بينكم وبينهم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة ولا دية فيه بالاتفاق إذ لا وراثة بينه وبين أهله لأنهم كفار محاربون وإن كان المقتول ذميا أو معاهدا من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير الرقبة مؤمنه لأن حكمه حكم المسني بالاتفاق فمن لم يجد أي لم يملك الرقبه ولا يقدر على تحصيلها فصيام أي فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله أي جعل الله ذلك توبة لقاتلي الخطأ وكان الله عليما بمن قتل حكما فيما أمر في شأنه أن القتل على ثلاثة أقسام عمد محد وهو أن يقتله بما يغلب على الظن موت بما يغلب على الظن موتاه به كسيف ونحوه تفي القصاص بشروته أو الدية بالاتفاق وشبه عمد وهو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا كالحجر والعصى ونحوهما ففيه الدية دون القصاص عند الثلاث ومالك رحمه الله لا يرى شبه العمد ولا يقول به في شيء عنده القتل عمد وخطأ وإنما القتل عنده عمد أو خطأ لا غير فإذا أصابه بما لا يقتل غالبا فمات فعنده يجب فيه القصاص وخطأ القسم الثالث وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم ففيه الدية ولا قصاص فيه بالاتفاق وأما قدر دية الحر المسلم فعند أبي حنيفة مئة من الإبل فالمغلظة وهي التي بسبب العمد المحض وشبه العمد تجب أربعا 25 بنت مخاض وهي التي طعنت في السنة الثانية و25 بنت لبون وهي التي طعنت في السنة الثالثة و25 حقه وهي التي طعنت في السنة الرابعة و25 جذعة وهي التي طعنت في السنة الثانية والمخففة وهي التي بسبب قتل الخطأ تجيب أخماسا عشرين ابن مخاض ومثلها بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذع أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ودية العمد المحض في مال القاتل مؤجلة في ثلاث سنين ودية شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة كذلك وعند مالك إن كان الجاني من أهل البادية فالدية مئة من الإبل تجب في العمد أرباعا وفي الخطأ أخماسا كقول أبي حنيفة إلا أنه جعل في الأخماس مكان ابن مخاض ابن لبون. والدية في التغريض عنده تجب أثلاثا ثلاثين حقا وثلاثين جزعة وأربعين خلفة وهي التي في بطونها أولادها غير محدودة أسنانها والتغريض عنده في قتل أحد طبعاً والتغريض عند مالك إذا كان مالك عنده القتل قتل عمد وقتل خطأ بس هم قسمين مشتادات أقسام فلما يذكر التغليظ يحتاج هنا أن يوضحه طب أين التغليظ تفريق بين المغلظة والمخففة قالها التغليظ عنده في قتل أحد الوالدين ولده على وجه تقارنه الشبهة هذا التغليظ عنده قال وإن كان من أهل الذهب وهم أهل مصر والشام والمغرب فهي ألف دينار وإن كان من أهل الورق وهم أهل العراق وفارس وخراسان فيثنى عشر ألف درهم ودية العمد على القاتل في ماله مؤجلة في ثلاث سنين كقول أبي حنيفة وقيل حال ودية الخطأ على العاقلة مؤجلة كذلك وعند الشفعي مئة بعير مثلثة في العمد وأشباه يعني أثلاثا كقول مالك في التغليد وفي الخطأ مخمسة كقول مالك فلو علمت فالقديم من مذهبه الف دينار او اثنى الف درهم والجديد قيمتها بنقد بلده ودية العمد على الجان معجلة وشبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة وعند احمد مئة من الابل او مئة بقره او الف شاة او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم فضه فهذه الخمس اصول في الدية اذا احضر من عليه الدية شيئا منها قبوله وتجب الابل في العمد و وشبهه أرباعا وفي الخطأ أخماسا كقول أبي حنيفة ويأخذ في البقر النصف مسنات وهي التي لها سنتان والنصف أتبع جمع تبيع وهي التي لها سنة وفي الغنم النصف ثنايا وهي التي لها سنة والنصف جذع وهي التي لها ستة أشهر ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك بعد أن يكون سليما من العيد ودية العمد المحض في مال الجاني حالة وشبه العمدي والخطأ على عاقلته في ثلاث سنين ودية المرأة نصف دية الرجل باتفاقهم واختلفوا في دية الذمي والمجوسي فقال أبو حنيفة هي كدية المسلم سواء وقال مالك وأحمد دية الذمي نصف دية المسلم والمجوسي ثمانمائة درهم وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم والمجوسي ثلث عشي دية, دية مسلم وديات نسائهم نصف وديات رجالهم بالاتفاق. ودية العبد والأمة قيمتها بالغة. يقول ودية العبد والأمة قيمته بالغة ما بلغت عند الثلاثة. لا ودية العبد والأمة قيمتهما هذا الخبر. بالغة ما بلغت عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة من قتل عدا خطأ فعليه قيمته لا يزداد على عشرة آلاف إلا عشرة. وفي الأمتي خمسة آلاف إلا عشرة. وإن كان أقل من ذلك فعليه قيمته وخلفه أبو يوسف فوافق الجماعة واختلفوا في العاقلة فقال الثلاثة هم العصبة قرب أو بعد ومنهم الأصول والفروع وقال الشافعي هم عصبته إلا الأصل والفرع يقدم الأقرب فالأقرب ولا عقل على الصبيان والنساء بالاتفاق فإن فقد العاقل عقل بيت المال عند المسلم فإن فقد فكل الدية على الجاني بالاتفاق ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال بأن يقصد قتله بنيته وفعله مع علمه بإيمانه فجزاؤه جهنم خالدا فيها نزلت في مقياس ابن صبابة وجد أخاه شاما قتيلا في بني النجار ولم يظهر قاتله فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا إليه ثم حمل على مسلم فقاتله ورجع إلى مكة مرتد وغضب الله عليه ولعنه قال طرده عن الرحمة وأعد له عذابا عظيما. واختلف في قبول توبة القاتل فجماعة على ألا تقبل توبته والذي عليه الجمهور وهو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمدا توبته مقبولة بقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وقال تعالى إن الله لا يغفر أن به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولقوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشك بالله شيئا دخل الجنة ويحملون الآية على من قتل مؤمنا مستحلا لقتله ولم يتوب طبعا هم هذا كما يذكروا ماذا بأهل السنة وماذا بالآخر يعني القول الآخر يعني شبه متروك يعني إلا مؤولا ولكن قوله ويحملون الآية على من قتل هو لا يلزم في حملهم الآية على أن يكون الحمل على هذا ولكن هي محملة أخرى يعني يحملونها محاملة أخرى الكلام يعني لا يلزم أن يكون وهو مذهب آل السنة أن كذا كذا ويحملون أن أهل السنة يحملون الآية على من قتل مؤمن المستعين لا وممكن أهل السنة يحمل الآية على محمل آخر مما هو مذكور عند المفسرين يقول ونزل في أسامة ابن زيد لما وجه في سرية فسمع رجلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فقتله واستاق غنمه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا تأملوا قرأ حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا في الحرفين لأن الآية فيها فتبينوا في آخرها قال من الثبات والتأني وقرأ الباقون باليائي والنون من التبين وهو التأمل ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام وهو تحية الإسلام قرأ نافع أبو جعفر وابن عمرو وحمزة وخلف السلام بغير ألف وهو المفهدا. وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقرأ الباقون بالأول أي السلام أي إذا رأيتم أمارة ظاهرة على إسلام شخص فلا تقتلوه ولا تقول لست مؤمنا إنما تفعل هذا تقية لحفظ مالك ونفسك قرأ أبو جعفر بخلاف عنه مومنا بإسكان الواوي بغير همز تقول عرض الحياة الدنيا منافعها فعند الله مغانم كثيرة أي غنائم كذلك كنتم من قبل تكتمون إيمانكم من المشركين فمن الله عليكم بالهداية وإظهار الإسلام وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال أقتلتموه إرادة ما معه ووجد عليه فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله فقال فكيف بلا إله إلا الله مرارا قال أسامة فوددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ قرأ أبو عمرو كذلك كنتم بإضافة الكافي في الكيس فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا خطا قررها تأكيدا وزجرا عن الاقدام على القتل إن الله كان بما تعملون خبيرا عالما به، فلا تقدموا على القتل واحتاطوا فيه، لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد، نزلت في فضل الجهاد والحفث عليه، فلما سمع ابن أم مكتوم وكان أعمى، النبي صلى الله عليه وسلم يمليها على زيد بن ثابت قال يا رسول الله، لو استطعت الجهاد لجاهدت، فنزل غير أولي الضرر، أي المرض من عمن وغيره، قرأ نافع أبو جعفر وابن عامر والكسائي وخلف غير بنصب الرأي أي إلا أولي الضرر ومستثنى وقرأ الباقون برفع الرأي على نعتي القاعدون غيره يريد لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أي لا مساواة بينهم وبين من قاعد عن الجهاد من غير عذر فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين للعذر درجة فضيلة لأن المجاهد مباشر مع النية والقاعد له نية ولكن لم يباشر فنزلوا عنهم بدرجة وكلا من الفريقين وعد الله الحسن وهي الجنة أفضل الله المجاهدين مطلقا على القاعدين بعذر وغيره أجرا عظيما أي أجرهم أجرا عظيما درجات منه قوله أي أجراهم أجرا عظيمة يعني يقصد أن أجرا مفعول مطلق من غيره فضلهم أجرا أي أجراهم أجرا درجات منه قال نصب بدل من أجرا ومغفرة ورحمة عطف على درجات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة فعجب, فعجب بها أبو سعيد قال أعدها علي يا رسول الله ففعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فقال ما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله وكان الله غفورا لما عساه يفرط منهم رحيما بما وعد لهم ونزل في أناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة فلما خرج المشكون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا مع الكفار إن الذين توفاهم الملائكة أي ملك الموت وأعوانه ظالمي أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفره أبو عمر الملائكة الظالمي أنفسهم بإذعام التائي في الضاء وقرأ البزيو إن الذين توفاهم بتجديد التائي حالة الوصل قالوا إن الذين توفاهم ملائكة الظالمي أنفسهم قالوا أي الملائكة توبيخ لهم فيما كنتم في أي شيء كنتم من أمر دينكم قالوا كنا مستضعفين عاجزين عن الهجرة في الأرض أرض مكة قالوا أي الملائكة تكلبا لهم ألم تكن أرض الله واسعة في الرزق فتهاجروا فيها إلى قطر آخر فاولئك مأواهم جهنم لتركهم الواجب وساءت مصير أي بئس المصير إلى جهنم ثم استثنى أهل العذر منهم فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولداني لا يستطيعون حيله أي هم عاجزون عن الهجرة لضعفهم وفقرهم ولا يهتدون سبيلا أي لا يعرفون طريقا إلى الخروج فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وعسى من الله واجب لأنه للإطماع وكان الله عفوا غفورا قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي ممن عذر الله يعني من المستضعفين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء المستضعفين في الصلاة ومن يهاجر في سبيل الله يجلس في الأرض مراغما قال متحولا ومهاجرا كثيرا المعنى مكانا يتحول به على رغم أنفهم وأصل الرغم لسوق الأنف بالرغام, بالرغام. ذلا وهو التراب هنا في كلام نفسر لما قال مراغما قال متحولا ومهاجرا ثم ما بعد ذلك واضح أنه لا يفسر على اللفظ يعني مراغما عندما تفسر به متحول أو بالمهاجر فالموصوف بالمراغم يعني متحولا مراغما يعني هنا يذكر الموصوف بأنه مراغم لا معنى اللفظ ولكن يعني يجد يجد في الأرض مراظما يعني مكانا يهاجر إليه يرغب به أنفى أعدائه من الكفار كما ذكر هنا يعني الكلام الذي ذكره بعد ذلك ويقول المعنى مكانا يتحول به يعني بعد ما ذكر اللفظ ذكر بعد ذلك إيه يعني المعنى الإجمالي قال مكانا يتحول به على رغم أنفهم وسعى قال في الرزق فلما سمع جندع ابن ضمره هذه الآية وكان شيخا كبيرا خرج من مكة محمولا على سريره مهاجرا إلى المدينة فمات في الطريق فقال بعض المسلمين لو وصل إلى المدينة لكان تم أجره وضحك المشيكون وقالوا ما أدرك هذا ما طلب فنزل وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم قبل بلوغه مهاجر قبل بلوغه مهاجره فقد وقع وأجره على الله بإيجابه على نفسه فضلا منه سبحانه وكان الله غفورا لما كان منه في الشرك رحيما حين قبل توبته فعند الإمام أحمد والأكثر لا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا وقال جمع يجب عليه شرعا بفضله وكرمه وحكي, وحكي عن أهل السنة قال وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح وإذا ضربتم قال سافرتم في الأرض أي سفرا يبيح القصر وهو مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام عند أبي حنيفة ومسيرة يومين قاصدين وهو ستة عشر فرسخا أربعة برد عند الثلاثة فليس عليكم جناح حرج أن تقصروا من الصلاة بأن تردوها من أربع إلى اثنتين وذلك في الظهر والعصر والعشاء وهو عزيمة عند أبي حنيفة وشدد فيه حتى قال إذا صل الظهر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره وإن قعد في الثانية أجزأته اثنتان عن الفرض وركعتان عن النافلة وقال الثلاثة هو رخصة واتفقوا على أن القصر أفضل من الإثمام وعلى أن المغرب والصبح لا يقصران واختلفوا في سفر المعصية هل يبيح الرخص الشرعية بين القصر وغير فقال أبو حنيفة يبيح وقال الثلاثة لا يبيح فتقدم نظير ذلك في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه إن أي أن يفتنكم أن يقتلكم وينالكم بما تكرهون الذين كفروا فظاهر الآية لا يجوز القصر إلا عند الخوف وليس كذلك بل الصحيح أن الخوف ليس بشرط بالاتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بين مكة والمدينة لا يخاف إلا الله فكان يصلي ركعتين وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين قال عن ابن عباس وجابر أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جميعا ندموا ألا كانوا أكب عليهم فقال بعض لبعض دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يعني صلاة العصر فإذا قاموا إليها فشدوا عليهم فاقتلوهم فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنها صلاة الخوف وإن الله عَزَّ وَجَلَّ يقول وَإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فعلمه صلاة الخوف وكان نزول الْآيَةِ بين الظهر والعصر قال الإمام أَبُو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه صحى عن النبي صلى الله عليه الخوف من خمسة أوجه أو ستة كل ذلك جائز لمن فعل فمن ذلك إذا كان العدو في جهه القبلة صف الإمام المسلمين خلفه صفين فصلى بهم جميعا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي حرس أولا وحرس الآخر حتى يجلس في التشاهد فيسجد ويلحقه فيتشاهد ويسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة جعل طائفة حذاء العدو وطائفة تصلي معه ركعة فإذا قاموا إلى الثانية ثبت قائما وأتمت لأنفسها أخرى وسلمت ومضت إلى العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى وتشهدت وسلم بهم فإن كانت الصلاة مغربا صل بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وإن كانت رباعية غير مقصورة صل بكل طائفة ركعتين وأتمت الأولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة وتفارق الأولى عند فراغ التشاهد أتمت الأولى بالحمد لله في كل ركعة باعتبار أنها صلت أول ركعتين والأخرى تتم بالحمد لله وسورة باعتبار أنها صلت كأنها صلت الثلاثة والرابع كأنها مسبوق فبقي لها الأولى والثانية قال وتفارق الأولى عند فراغ التشهد وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا يكرر التشهد فإذا أتت قامة وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وهي عند الشافعي أفضل من صلاته ببطن نخل على ما يأتي وإلى هذا الوجه ذهب مالك الوجه الثالث أن يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم وحده وتمضي هي ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها وهذا الوجه مذهب أبي حنيفة الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخ الوجه الخامس أن يصلي الرباعية, مقصورة الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين ولا تقضي شيئا فتكون له تامة ولهم مقصورة قالوا اتفقوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات غير مقصورة وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية وغير الرباعية على عددها لا يختلف حكم حضرا ولا سفرا ولا خوفا طبعا ذكرنا سابقا أن قوله اتفقوا أو ذكر الاتفاق يقصد به المذاب الأربعة عشان بس الكلام في قوله أن صلاة الخوف الحضر أربعة ركعات غير مقصودة في السفر ركعتان إلى آخر كلامه قال فإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة ويجعلون السجود أخفض من الركوع وبذلك قال الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة لا يصلي ماشيا ولا مسايفا إذا لم يمكن وقوف ووافقهم على جواز الصلاة راكبا والإيماء إلى أي جهة قدرة يعني على ذلك وإذا كنت فيهم يا محمد حاضرا في أصحابك صلى الله عليه وسلم فأقمت لهم الصلاة تقدم أذهب ورش في تغليظ لام الصلاة فالتقم طائفة منهم معك مصلية وطائفة وجاه العدو وليأخذوا أي غير المصلين أسلحتهم وقيل المراد المصلون والآية تتناول كل كلام في الضمير في ليأخذوا أسلحتهم والآية تتناول الكل ولكن سلاح المصلين المصلين ما خف مما لا يشغلوا عن الصلاة فإذا سجدوا أي المصلون معك فليكونوا من ورائكم مكان الذين هم وجاه العدو والتاتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الذين في وجه العدو فليصلوا معك وليأخذوا أي الآتون وقيل المصلون حذرهم وأسلحتهم جعل الحذر آلة يتحصن بها الغازي مع الأسلحة ودى الذين كفروا يتمنى الكفار لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فياملون عليكم ميلة واحدة فاقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة ورخص لهم في ترك السلاح للعذر فقال ولا جناح لا إثم عليكم إن كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم لأن السلاح يثقل حمله في هاتين الحالتين وخذوا حذركم كي لا, يهج... كي لا يهجم عليكم العدو إن الله اعد للكافرين عذابا مهينا. قال يوهينون فيه فإذا قضيتم الصلاه فرغتم من صلاه الخوف فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي في هذه الأحوال فإذا طمأننتم أي أمنتم فأقيموا الصلاة أثموها بأركانها وشروطها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واجبا مفروضا قال ولما رجع أبو سفيان وأصحابه يوم أحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة في آثارهم فشكوا ألم الجراحات فنزل قوله تعالى ولا تهدوا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلب الكفار إن تكونوا تألمون تتوجعون من الجراح فإنهم يألمون كما تألمون أي ذلك مشترك بينكم وبينهم وترجون من الله من الثواب ما لا يرجون لأنهم لا يؤمنون بالبعث وكان الله عليما بأعمالكم حكيما فيما يأمر وينهى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحدود والأحكام لتحكم بين الناس بما أراك الله بما علمك وأوحى إليك نزلت هذه الآية في طعمة ابن رق الأنصري سرق درعا من قتادة ابن النعمان طعن هذه الآية وآيات بعدها والكلام قصة الطعمة حاضرة معنا في عدد من الآيات من أول هذا الموضع سرق درعا من قتادة ابن النعمان وخبأها عند زيد السمين اليهودي ثم حلف أنه ما سرق شيئا وظارت الدرع عند اليهودي فقال اليهودي دفعها إليه طعمة فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد اليهودي فنزلت الآية ولا تكل للخائنين طعمة وكل خائن خصيمة مخاصما عنهم واستغفر الله مما هممت به من معاقبة في اليهودي إن الله كان غفورا رحيما لمن يستغفره ولا تجادل تخاصم عن الذين يختانون أنفسهم هم طعمة وقوم إن الله لا يحب من كان خوانا في الدرع أثيما في رميه اليهودية والخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره يستخفون يستترون حياء من الناس وأصله طلب الخفاء ولا يستخفون من الله وهو معهم لعلمه لا يخفى عليه سرهم إذ يبيتون يدبرون ليلا ما لا يرضى الله من القول وهو حرف طعمة أنه ما سرق شيئا وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم نرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع قوله ويمينه لأنه مسلم ولا يسمع من اليهودي لأنه كافر فلم يرضى الله تعالى منه وكان الله بما يعملون محيطة لا يفوت عنه شيء ها أنتم يا قوم طعمة مفتدأ خبره هؤلاء هذا وجه فيها ها أنتم و جعل مبتدا والثانيه خبر هذه كانت يعني لو لو نذكر يعني في طريقاته في اعراب نظيرتها كان مختلف في ال عمران قالها أنتم يا قوم طعم مبتدا خبروا هؤلاء وتقدم في سورة ال عمران اختلاف القراء في قوله تعالى ها هؤلاء نلهمهم عنهم في الحياة الدنيا خاصه عن الخائنين فمن يجادل الله عنهم يوم إذا عذبوا يوم القيامة أنه قال فمن يجادل الله عنهم إذا عذب يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا محاميا عنهم ومن يعمل سوءا يعني السرقه أو يظلم نفسه بما يختص به ولا يتعداه بما دون الشرك ثم يستغفر الله يتوب اليه يجد الله غفورا رحيما في حث لطعمة وقومه على التوبه والاستغفار ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه فلا يتعداه وباله وكان الله عليما بفعله حكيما في مجازاته وما يكسب خطيئة قال هي سرقة الدرع أو إثما ذنبا وهو يمينه الكاذبة ولولا فضل الله عليك ورحمته يا محمد صلى الله عليه وسلم بإعلام ما هم عليه بالوحي لهم الطائفة منهم يعني قوم فعمة أي يضلوك عن الحق مع علمهم بالحال وما يضلون إلا أنفسهم لأن وبال أفعالهم راجع عليهم وما يضرونك من شيء لأن الله يعصمك منهم وأنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة القضاء بالوحي وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام والغيب وكان فضل الله عليك عظيمة إذ لا فضل أعظم من النبوة وما زال الآيات بعد ذلك مما يذكر فيها غير قصة طعمة نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزخنا علم نافعا وعملا متقبلا، متقبلة وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليه